خاص والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا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 119. فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج 110. والأرض مذدنا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيد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 رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتاء كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وتمود وعاد وفرعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع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 يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم القرود إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراء ذلك حشر علينا يسير